لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا أ و يلقى إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا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 خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا د ع ا ء ك م فقد كذبتم فسوف يكون لزاما